عدل عيشينا هذا الوالينا عدل عيشينا هذا مش ما احنا شلون ونتولينا للعيشك كذاب بغرك يا داحل لما هو لا لما هو حري وحدنا قمر مرسى ارب هواك يا قرار يوم تنتمي لي يوم تنتمي انا حبك شذى الاحساس يا والد الحب اصحى من ضعينه عامل ضعينه خيالك بلال sahna ehduwa ana kfelan huwa قلب ولا ومتسفيره روح ومنتشرعه منتشرعه لبيك متمسكين يا عروس الفخمي يا لامو شعه لامو شعه انت قسم لنا ارول جم ياك الله ما تنسى صحنا على حفه دوهم البارطه عه <تصفيق> كل ما نحفظ درسك حبك فلا ينسى كل nasini بالكفير والغدر والكدجي ارقو ماله ميه ماله ميرل نتر عهد لو يا اكم مشعك اسمه مشاع يا ابو الحميه يا ابو الحميه تردونا بالكفير والغدر والكدجي ارقو ماله ميه من ترعهدنا وياك نمشي عكس مسباك يا ابو الحميه يا ابو الحبيه وما دروبنا نفوت نشرب بكاس الموعدنا ادرو بينا نفوت نشرب بكاس الموعد اسم المنيه اسم المنيه فلانا قبل الارها ابو وهاب الناصبيه la hey, um, sabay صبضم الحوت يا علو والله يموت وما تطلعه وما تطلعه والخبر كان يصير يوسف بن سلبي ار لو ما ترفعه لو ما ترفعه وندري اللي بوالك الشده من مخاك حاشه ترجع حاشه ترجع عهدنا وطن مظلوم صاحب قلبنا الموج قلبك تسمع عي قلبك تسمع حط ايدك بإيدي ومنك علني ايدك علن اي شي نسي أينه ni الاخراج والهندسه الصوتية قيصر الرادع وحيد الرهايم بصوت الرادود الحسيني مل حسن القرعوي الكلمات للشعر الحسيني غياء الجنابي